بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا بالإخوة الحضور معنا وأهلا وسهلا بالإخوة والأخوات المشاهدين في بداية هذه الدورة المباركة في الأكاديمية, الإسلامية، الأكاديمية المفتوح الإسلامية واليوم نبدأ بإذن الله عز وجل بهذا المقرر وهو مقرر العقيدة فنبدأ هذه البداية المباركة وهذه البداية بهذا المقرر العظيم وهو العقيدة الإسلامية وهو العقيدة الإسلامية سنتعرض بمشيئة الله في هذا الدرس ولعلنا إن شاء الله نقدم لكم الخطة الدراسية أو أنها تنزل لكم الخطة الدراسية يعني ماذا سندرس كل يوم حتى يكون المتابع والمشاهد والطالب عندنا يستطيع بإذن الله عز وجل إنه يحضر لهذا الدرس ويتعلم المسائل حتى تثبت في إذنه بإذن الله عز وجل. نتعرض اليوم بإذن الله عز وجل لعدة قضايا. أولها هو ما يظهر أمامكم الآن اللي هو مصادر تلق الدين. يعني كيف نتلق الدين؟ ما هو المنهج الذي نتلقى به دين الله عز وجل؟ القضية الثانية التي نتعرض بها منهم أئمة السنة الذين نتلقى عنهم الاعتقاد. أئمة السنة بحمد الله كثير وسنستعرض بعض كتبهم موجودة معنا باسم الله عز وجل نأخذ نماذج من جميع المذاهب الإسلامية أيضا ستعرض المقرر اللي ندرسه في هذا المقرر الذي نأخذه في هذا الكتاب لأن بحاجة حتى يكون مقرر واضح المعالم والالأكاديمية في هذه الطريقة أو في هذه الدورة اتخذت الدراسة الجامعية المعروفة بحيث إنه يكون لدينا يعني مجموعة من مفردات الدراسة وفيها فيها قرر يرجع إليه الطالب وهذه الطريقة الجامعية الآن المتعارف عليها وبإذن الله عز وجل نسير على هذه الطريقة. القضية الأولى التي نبدأ بها وسنتشاور إن شاء الله في كل هذه القضايا ونتناقش فيها بإذن الله عز وجل وأيضا مع الإخوة المشاهدين والأخوة المتابعين والأخوات المتابعات ناخذ الآن القضية الأولى وهي قضية مصادر تلقي الدين كيف نتلقى الدين أو كيف نتلقى هذا الدين الذي أوحى الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم لكن قبل ما نبدأ في مصادر تلقي الدين وفظهر عليه أمامك على الشاشة نشير إشارة سريعة جدا لقضية مهمة جدا وهي لماذا ندرس العقيدة؟ لماذا ندرس هذه العقيدة؟ لماذا ندرس العقيدة في ذلك؟ كما تعلمون أن النجاح من عذاب الله عز وجل هي بهذا الاعتقاد الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم في صحيحه وغيره قال من لقي الله لا يشرك به شيئا لا يشرك به شيئا به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولذلك النجاح معتمد على هذه القضية وهي ها إخواني على الاعتقاد الصحيح ولذلك جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذه العقيدة الصحيحة يكفر الله بها الخطايا يكفر الله بها الخطايا ها تحفظون حديث في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هذا في الحديث القدسي قال ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئة ها؟ لقيتك بقرابها مغفرة فإذا يغفر لأهل التوحيد وأهل الاعتقاد الصحيح يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم وقراب الأرض أن الإنسان لو أتى بملء الأرض أو ما يوازيه من الخطايا لكنه لا يشرك بالله فهذا له هذا الوعد العظيم وهنا قال إيش شيئة لماذا قال شيئة قال شيئة لأن أي نكر في سياق النفي يعني أنه لا يكون عنده شيء من الشرك في ذلك ولذلك العقيدة الصحيحة تقبل معها الأعمال أما إذا كانت العقيدة غير صحيحة فإنها لا تقبل معها الأعمال ولذلك قال عز وجل ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا فلا نحينه حياة طيبة لنحيينا حياة طيبة ولنجزينا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أما العقيدة الفاسدة فلا يقبل معها ولذلك الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يقع من رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك قال لئن لا ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فلذلك وهذا مستحيل يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه إذا وقع من أي أحد كائنا من كان فإنه لا يقبل في ذلك أهمية العقيدة ومسائلها كثيرة جدا لكن لا أريد أن نثقل المنهج بهذه القضايا لأن الكثير إن شاء الله يعرفون هذه القضايا من خلال قراءة القرآن الكريم ومن خلال السنة النبوية الشريفة وسيمر علينا إن شاء الله من خلال المقرر ومن خلال الدرس نأخذ الآن القضية الأولى وهي مصادر تلقي الدين مصادر تلقي الدين يعني كيف نتلقّ الدين من وين نتلقّ الدين ما هي الجهة التي نتلّقّ بها الدين وهذه قضية عقدية كبيرة ومهمّة جدا ويجب ان هذه القضية لمنهج تلقي الدين إنها تخضع ل يعني التمحيص يعني كل إنسان يجب أن هو ما من وين أنا أتلقّ الدين يعني ليس مجرد إنه هذا قيل لي هذا خلاص اطرا هذا أو ادرس هذا أو غير ذلك لا أنا يجب أن يمحص ولذلك الله عز وجل دائما في القرآن فلا تتبرون أفلا تتدبرون أفلا يتذكرون أف... يعني أعمل ذهنك أشغل ذهنك معنا وتأمل ذلك ولذلك مصادر تلقى الدين هو كتاب الله المصدر الأول لتلقى الدين هو كتاب الله تعالى المصدر الثاني، سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيها؟ قوله، وفعله عليه الصلاة والسلام وتقريره عليه الصلاة والسلام كل ذلك داخل فيها هل يدخل فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة؟ ها؟ تقبل هنا؟ لا، ما تقبل وإنما تكون الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الإجماع والإجماع هنا مبني على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يعرفون منهج تلقي الدين بأنه الطريقة التي يستمد منها الدين عموما الطريقة التي يستمد منها الدين عموما والعقيدة خصوصا من حيث المصادر والاستدلال من حيث المصادر والإسلوب أو الاستدلال بحيث أن الإنسان يعرف كيف يأخذ هذا الدين يأخذه من حيث هذه المصادر من هذه المصادر وبهذه الطريقة يعني نأخذ بهذه المصادر ومن هذه الطريقة أيضا فلا يمكن الإنسان تكون مثل هذه القضية العظيمة التي فيها نجاته إلا أنها محددة في ذلك ولذلك الله عز وجل قال لرسول صلى الله عليه وسلم في المشهد العظيم والموقف العظيم يوم عرفه أكبر جمع عند في تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم حج معه أكثر من مئة ألف فكلهم قال ننزل الله عليهم في ذلك المشهد اليوم أكملت لكم دينكم الدين كمل وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلذلك الذي لم يرضى ذلك أو يأخذ من غير الكتاب أو السنة فهو لم يرضى الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحديث الصحيح: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم كتاب الله كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي ولم يتفرق حتى يرد. على الحوض. فلذلك المصدر اللي نأخذ منه هو كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وهو مبني عليهما والإجماع إجماع صحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأمة بعد ذلك تفرقت أما الصحابة فقد اجتمعوا رضي الله عليه عنهم في ذلك طيب كيف نتلقى العقيدة من, من القرآن الكريم هل لدينا استطاعها أن نتلقى العقيدة من القرآن الكريم هل توجد عقيدة من غير القرآن والسنة ها؟ لا يمكن أن نجد في ذلك ولذلك سماحة الشيخ ابن بازر رحمه الله تعالى شيخنا العلامة سئل في فتاوى ما هو كتاب العقيدة اللي به قال كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك سنستعرض بعد قليل إن شاء الله كتاب الإمام كتاب الإمام البخاري الصحيح سنستعرض سنجد فيه أبواب في ماذا في الاعتقاد كتاب أبواب في الاعتقاد في ذلك فإذا الدين يقوم التسليم على الله عز وجل ولذلك كل شخص لما تبحث ترى ستجد إنه سيأتي بآراء ما يراه فلان ما لا يراه فلان وما لا يراه فلان لا يراه فلان وبالتالي يكون الافتراق أما كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما الاجتماع ومستحيل أن تجتمع هذه الأمة إلا على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع وهو تبع لهما هل القياس يدخل هنا؟ ما يدخل في العقائد لكن في الفقه يدخل في ذلك ونحن كلامنا الآن عن عن العقيدة. أما مسائل المعاملات يعني كيف الآن وسيلتنا في التعلم؟ ما هي الطريقة المناسبة؟ هذا أمر متروك لك أنت اللي أبحث فيها كيف نحط نضع الطرق؟ كيف نعالج مشكلة المواصلات؟ كيف نعالج كذا؟ كيف نعالج؟ كل هذه قضايا هذه ينظر فيها في الأفضل من الناس والخبير من الناس يرتبط بهذه العقائد بعض التنبيهات الأولى فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو حجة فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه النصوص نصابه نصوص الكتاب والسنة حجة لماذا؟ لأنهم شاهدوه وهو نزل بلغة العرب لغتهم تشهدوا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الفهم فهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعهم فإنه حجة أين نجد أفهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم فقط أين نجده؟ فهم الصحابة وفهم التابعين نعم في سيارهم وفي ااا رجعوا إلى سيارهم فقط سيارهم ما نجد فيها الكثير كتب التفسير كتب التفسير مثل تفسير الطبري رحمه الله ذكرها بالأسانيد قال ابن عباس قال فلان قال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذهم واحدا ويقول هذا رأيه بالسند انظر السند وفيها أيضا كتب الأحاديث سنجد فيها كثير من أراء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين ولا إمه رحمهم الله تعالى نجد أن منهج السلف هو الأعلم وهو الأسلم وهو الأحكم منهج السلف هو الأعلم وهو أيضا ماذا؟ الأحكم وهو أيضا الأسلم لماذا نقول هذا؟ لأنه وجد طوائف وقالوا أنه منهج السلم السلف أسلم منهج السلف أسلم بينما أنه منهجهم هو الأحكم يعني أن الصحابة ما كان منهجهم أرادوا فقط السلام وأنهم كالأميين يعني ما فاهموا ذلك بل للصحابة لما تجد كلامهم يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله كلمة جميلة يقول الصحابة والسلف الأول كان الرجل منهم يقول الكلمة والكلمتان فينفع الله بهم الفئم من الناس كلامهم قليل لكنه مفيد والقول أنهم لم يفهموا القرآن ولم يفهموا السنة هذه حقيقة من الخطأ العظيم والظلم العظيم لمثل هاولة أيضا العقيدة توقفية لا يجوز تلقيها إلا يعني لا يجوز تلقيها من غير الوحي اطلاقا العقيدة توقيفية وتأمل الناس يعني كثير من الناس يأتي ويتكلم كثيرا ويطيل الكلام والنقاش مع أن في الإنسان لو نظر إلى نفسه تأملها سيجد في جوانب في حياته أو في نفسه هو لا يعرفها يعني لو سئل عن الروح بل اكتشاف ذات جسد الإنسان إلى الآن والطب كل يوم يطلع لنا بماذا؟ بجديد فإذا كان الـ الـ الـ الإنسان إلى الآن لم يكتشف ذاته فكيف يريد أن يكتشف شيء آخر بعيد غيبا عنه ولذلك الوحي هو مصدر الاعتقاد لا يمكننا ناخذه من غير ذلك أيضا إن هذه العقيدة منها مبناها على أمره الأول التسليم لله عز وجل الثاني الاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم التسليم لله عز وجل والثاني هو متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك سنجد إن من الأشياء المسلمة أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان هم على اعتقاد أهل السنة بالنقول الثابتة عنهم يعني سيأتي لك سند كما يفعل الإمام البخاري الآن هو يضع لك سند الآن ويقول أخبرنا فلان يعني أخبرنا سالم عن عبد الله بن عمر أو أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر عن أو أخبرنا مالك ويقول أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السند أمامك الآن هل تجد في هذا السند كذاب أو بوضع هذا يستحيل عليك أنك تجد في مثل هذا السند في ذلك فنجد النقول الثابت عن الصحابة وعن التابعين كلها في هذا الأمر عندنا مصادر المخالفة لأهل السنة أو يسمونهم مصادر التلقي الباطلة مصادر التلقي الباطلة ما هي المصادر اللي يتلقون منها الباطلة المخالفة للمصادر الصحيحة أول هذه المصادر الأهواء والسلف يسمونها الأهواء يسمونها إيش؟ الأهوة. الأهوة لماذا سموها الأهوة لماذا سموها الأهوة لأنها هي قال هو هوى في نفسه يعني واحد يريد أن يعمل كذا لا يسمى استسلما لله وإنما هو القضية التي لديه ما هي هو هوى في نفسه يريد أنه يتابع مثل هذا الأمر أو يقول ذلك أيضا الأراء الشخصية والأوهام والظنون خذوا مثال الآن وأنا أضربه لكم وبإمكانه يعني إنك تتابعه بإذن الله وممكن نجيب الكتاب معنا كتاب المواقف لعضد الدين الإيجي هذا كتاب معروف وله شروح كثيرة جدا شروح كثيرة جدا نجد عنده الموقف والموقف عبارة عنده عن باب هو يسمي الأبواب مواقف عنده موقف كامل عن الأعراض والموقف الثاني عن الجواهر تدري وش هذه النظرية ثم قال إثبات الالهيات، إثبات وجود الله ينبني على هذه النظرية نظرية الجوهر والعرض طيب وش معنى الجوهر والعرض الجوهر والعرض هي نظرية يونانية قديمة ما لها أي أسس أوهام وعادي توهم لأشياء وهي تقول أن جواهر الأشياء متفقه. فجوهر الماء مثل جوهر النار هل يمكن يتفقون بل نجد أن البغدادي رحمه الله يقول يعني ينقول الإجماع على أن الجوهر والأعراض أن الجوهر متفقة وهذه من لواها والظن ولذلك الدين ما يتلقى من ذلك يتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنة الرسول عقائد الأمم الأخرى عقائد الأمم الأخرى جاء بعض اللي يظهر الزهد أو شيء من التصوف الزهد المخالف للشرع فلابسه ثوب صوف صوف الملابس الصوف يعني الخشنة يعني ثياب خشنة جدا ثم جاء إلى علماء السلف رحمهم الله فجاء يكلمهم قالوا ضع عنا نصرانيتك هل هو حمل نصرانية عليه؟ وش حمل تقلد أيوة قد تقلد ملابسهم أخذ هذا اللباس عنه أما الإسلام فليس فيه ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى على غير ذلك أيضا من مصادر التلقي الأحاديث الموضوعة المكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإمة الهدى الأحاديث المكذوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإمة الهدى سنجد كتب كثيرة جدا هي مليئة بهذه الموضوعات وهي عمد عند طوائف من المسلمين هل هم فعلا تعمدوا أنهم يأخذون هذه الأحاديث الموضوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ الله لكن ظنه شيء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مثل بحار الأنوار مثلا يخرج أحد الباحثين ويقول 95% مم مما في هذا الكتاب مكذوب صحيح. فوجد كتب كثيرة فيها أحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم لعنى الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم الملعون من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار أيضا منها الرؤى والأحلام الرؤى والأحلام كيف يجعلون الرؤى والأحلام من من مصادر التلقي نعم تفضل من خلال من خلال عندما يرى فلان مثلا رؤيا فتفاصل لا يكتدي به الناس بما رأى يشر هذه الرؤيا يعني أمثلتها كثيرة جدا كثير من القبور المنتشرة في العالم الإسلامي كلها إيش؟ رؤى واحد يقول أنا رأيت في المنام من قبر فلان هنا مثل الخضر هل هو حي فعله أي أنه غير لا لم يعني مات قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك له عدة قبور في العالم الإسلامي ونجد إنه في كثير من المؤلفات يجيك الغزالي في حياء علوم الدين وقبله أخذ من قول القلوب سنجد أنه يقول والله رأيت الخضر قال الخضر فعل الخضر كل هذه رؤى وأحلام من الشيطان أيضا من المصادر المتشابه والغريب والشاذ من الأقوال المتشابه فيتمسكون بجزء من المتشابه ويتركون ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها القول بعصمة الرجال القول بعصمة الرجال هل في أحد يقول أن في أحد معصوم بعد الرسول لا هي تجي بلفة شوي يعني تبي لها لفة شوي قالوا الولي محفوظ وهناك من قال لأئمة معصوم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم لكنها ليست مثل العصمة الرسول لكن حقيقة القول وخلاصة القول إنه في عصمة لهؤلاء. فهذه هي بعض المصادر اللي أبتلي بها المسلمون وكانت من أسباب ضلالهم. كيف تجيك هذه المصادر؟ هل تجي يقول والله مصادرنا من الرؤى والأحلام؟ ما يجيبونها بهذه الطريقة. وإنما المؤلفون يكونون مؤلفون غالباً إنه يكون فيهم فيهم شيء من الذكاء. فماذا يفعلون؟ يجي يأتي لك بقصة. ويرد ضمنها هذا الرؤية وذات الحلم أو هذه الأشياء فيريدها من ضمن هذا الباب ولذلك يريدونها مرة بقصة ومرها بكرامة في قصة كرامة ومرها بعدة ألوان وأشكال في ذلك طيب الآن إننا خذنا مصادر التلقي مصادر التلقي منهج التلقي الدين يتضمن شيئان الأول المصادر التلقي الثاني الأسلوب اللي هو منهج الاستدلال كيف أنه نستدل بهذا الآن أصبح عندنا القرآن الكريم وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ان نستدل بها سنجد منهج الاستدلال عند أهل السنة ومنهج الاستدلال الصحيح هو حصر الدليل في الوحي ولذلك قال أهل العلم أنه لا يفصل النزاع بين الناس إلا كتاب منزلا من السماء ولذلك الآن الذي يقول بالحرية الحرية عظمتها في متابعة الوحي أعظم من هذه الحرية شيء أنه ليس عليك سلطان من البشر أبدا ولذلك كل من انحرف عن منهج السنة فهو يدخل في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهذه فسرها من؟ فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدناهم يعني ما ركعنا لهم ولا سجدنا لهم ماذا يكون؟ قال ألم يكونوا يحلون الحرام فتطيعونهم قال بلى أليسوا يحلون الحرام فتطيعونهم؟ قال بلى قال ليسوا يحرمون الحلال فتطيعونهم؟ قال بلى قال تلك عبادتهم هذه العبادة ولذلك أهل السنة الدليل الذي يلزمني ويلزمك ويلزم الناس جميعا هو الوحي اللي جابه الرسول صلى الله عليه وسلم القاعدة الثانية في منهج الاستدلال مراعاة قواعد الاستدلال مراعاة قواعد الاستدلال فلا يضرب بها عرض الحائط هذه الأمثلة أو أنه لا ننظر إليها ولذلك انظروا الرحمن على العرف استوى جاءوا إليها وقالوا استولى طيب كيف جبتوها استولى من أين عليكم مراعاة قواعد الاستدلال العربي إذا جاءت استولى استوى مع علا معناها ارتفع ولذلك قال أتوا إلى بعض الأهراب فقال فكان في كان مرتفع فقال استو قال ما فهمنا ماذا يقول حتى جاء رجل آخر يعرف العربية قال معناه يقول ارتفعوا إليه تعال واصعدوا إليه فالمقصود أنه مراعاة قواعد الاستدلال مراعاة الآيات الأخرى تجمع الآيات تفسر النصوص مع. منها أيضا من قواعد الاستدلال لكن لأهميته يبرز الاعتماد على تفسير القرآن بالقرآن وهذا هو منهج من منه منهج هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك لما اهتم الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني كأن القضية عندهم أصبحت كبيرة قال يا رسول وأينا لم يظلم نفسه قال أليس تسمع قول العبد الصالح إن الشركة لظلم عظيم فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم الآية بآية أخرى وهذا تفسير الصحابة رضي الله عنهم ولذلك الإمام محمد الأمين الشنقيت رحمه الله ألف كتابه الكبير العظيم أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن فسر القرآن بالقرآن ولذلك الآيات تجد تفسيرها والقصة تجد تفصيلها في موضع أقل وكذلك تفسير القرآن بماذا بالسنة. بالسنة إن القرآن يفسر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا الاعتماد على تفسير الصحابة رضي الله عنهم إنه يفسر القرآن بأقوال الصحابة وفهم الصحابة وفعل الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أزكى الأمة وأفضل الأمة وهم الذين نزل الوحي وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منها تجنب الألفاظ المبتدعه. الألفاظ المبتدعه فإنهم يتجنبونها الألفاظ المبتدعه يا أخوان يتجنبها أهل السنة مثل لفظ الجسم بعض خصوم أهل السنة يقول أنتم مجسمة طيب هل قلنا بجسم؟ أهل السنة لا يطلقون هذا اللفظ ولا ينفونه ويسألونها وش معنى ماذا تريد به؟ إن أراد به نفي الصفات فنحن لا نقبل هذا اللفظ إذا أراد به هنا في الصفات لكن لا نطلق هذا اللطف فأهل السنة لا يطلقون مثل هذه الألفاء حلول الحوادث هذا مصطلح عند أهل البدء ماذا يريدون به يريدون به هنا في صفات الرب سبحانه وتعالى ولذلك أراد به معنى الحق ومعنى باطل فلذلك أهل السنة يتوقفون وهذا الغاية وهذا قمة العدل يقولون ماذا هذا المعنى الذي تريد هل هذا المعنى مقبول في كتاب الله الحمد لله غير مقبول في كتاب الله فهو مردود في ذلك أيضا تجنب المراء والخصومات في الدين تجنب المراء والخصومات في الدين ما هو المراء؟ ما هو المراء يا شباب؟ المجادلة بالباطل المراء هو الجدال بالباطل حتى لو كنت بحق فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجدال ولذلك كثير من الجدال لا يؤدي إلى خير لا يأتي بخير إطلاق ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا طيب أهل السنة يجادلون أهل السنة جادلوا في بعض المواضع جادلوا عند الحاجة وعند الضرورة يجادلون على أهل البدع لكن على إطلاق لا ليس في ذلك أيضاً من منهج الاستدلال قواعد الاستدلال نفي التعارض بين العقل السليم والفطرة الصحيحة ونصوص الشرع لا يمكن أن العقل يعارض النصوص طلقاً لكن العقل ليش لماذا قلنا العقل السليم هاه لماذا نقول العقل العقل السليم لأن هناك عقول غير سليم ومنحرف عنده مفاهيم خاطئة فنحن نتكلم عن العقل السليم فإنه يستحيل أنه يخالف الكتاب العزيز ولذلك ألف أهل أكثر واحد من أهل السنة لدرء تعارض العقل والنقل يمكن استحيل ونجد من قواعد المخالفين للكتاب والسنة أنهم يضعون قاعدة أنه ما خالف العقل ما نقبله. طيب أي عقل من؟ أي عقل؟ طيب الناس متفاوتة العقول العقل اللي في القرن الخامس الهجري ولا اللي في الثالث ولا في القرن الآن معاصر ولا القرن اللي في شرق الأرض ولا في غربها مختلفة له مفاهيم مختلفة ما يقبل عند قوم ما لا يقبل عند آخرين فأي العقول تريد؟ والناس متفاوتة في العقول أيضا، فأيها يريد؟ ولذلك جاء من هذا من أسباب الضلال أيضا ترك التأويل لا يتأولون النصوص ولا يردونها بل يقبلونها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من مناهج الاستدلال العناية بالإسناد العناية بالإسناد أنه يذكر الإسناد عنها. طيب هناك أيضا منهج الاستدلال عند المخالفين للسنة لكن هو عكس هذا المنهج. مثلا عندك نفي تعارض العقل السليم والفطر ولذلك نجد بعضهم يقول إنهم من أصول الكفر عندهم لاخذ بظاهر نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات هذا من عدم العناية بالإسناد هو منهج البدع مخالف في منهج الاستدلال عند أهل السنة فلذلك لا نطيل عليكم في ذلك نأخذ ما هو مفهوم أهل السنة والجماعة نحن كررناه أكثر من مرة الآن فما هو مفهوم أهل السنة والجماعة مفهوم أهل السنة والجماعة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أتباع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعيهم إلى يوم الدين وإذا قلنا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل كل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهم أهل بيت ومنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم اجتمعوا على أهل السنة والجماعة وهم أمة أهل السنة والجماعة لأن البعض للأسف الشديد إذا ذكرت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين أصحاب الرسول وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بينهما فإنهما شيء واحد فإنهما شيء واحد ولذلك تجد الزواج والتصاهر بينهم أصهار بعض وبعضهم يسمى على بعض وبعضهم يترضى عن بعض رضي الله عنهم أجمعين ولا يوجد بينهم خلاف كما يطرح في هذا لأنه أسانيد غير صحيحة في ذلك هم أتباع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعيهم إلى يوم الدين أهل السنة والجماعة هم أتباع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعيهم إلى يوم الدين. كل من صار على نهج أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهم تابعيهم إلى يوم الدين أيضا هم العاملون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يعملون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال وفي نصوص وأدلة دالة على ذلك لكن نحن نتجاوز حتى نأخذ في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترقت اليهود على كم خل المايك معك خل قريب أطلع. على كم اليهود يهود اليهود, اليهود مبعا تصلنا 73 لا تستعجل 71 71 فرقة والنصارى 72 فرقة وهذه الأمة على 73 فرقة, فرقة كلها بالنار النار إلا واحدة. قالوا منهم يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي واحدة. اللي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح في ذلك أيضا هذه الطائفة ناجية من عذاب الله وناجية أيضا من البدع ناجية من عذاب الله وناجية من البدع بإذن الله وهذه الطائفة الظاهرة المنصورة ولذلك أنا سأتيكم الآن وأعرض لكم بعد قليل كتب أئمة أهل السنة سنجد إن نعرض كل بلد لابد فيها من أهل السنة من يبين الاعتقاد الصحيح أيضا هم الغرباء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طوباء للغرباء طوباء للغرباء يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الطائفة أنهم غريبين بين الناس أيضا هم أهل الحديث أهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الوقت يداهمنا حتى في هذه الأشياء نأخذ بعض الناس الآن يذكر أو يقول أن السنة أو الاعتقاد الصحيح لما يذكر هو عند الحنابلة عند محمد بن عبد الوهاب هو عند ابن تيمية فقط ولا يوجد وأن البقية الأمة مخالفون في ذلك ولذلك نحن نقول ودائما سواء في دروسنا هنا وفي في غيرها فإننا نقول لو كان هذا الاعتقاد هو عند محمد عبد الوهاب أو عند ابن تيمية أو عند خمسة ستة فقط عند الحنابلة فقط فإننا لا نقول به إنما نقول بما جاءنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قول أغلب طوائف هذه الأمة وأمة الهدى وأعلام الهدى من هذه الأمة وهم كثر بحمد الله عز وجل فإنهم طوائف كثيرة مهل السنة والجماعة لكن للأسف الشديد أنه يكون أحيانا فيه نقص أو شيء من التقصير سواء من أهل السنة أو العدوان من أهل البدع عليهم فأهل السنة دائما إذا جاءوا ينقلون قال ابن تيمين قال محمد الرحمن كتبهم قريبة وموجودة لديهم على الإنترنت وسهلة بينما بعض الأئمة الكبار أقوالهم بعيدة عنهم فما ينقلون مثل هذه الأقوال ولذلك أنا أنصح كل واحد أنه يأخذ أقوال أئمة بلده يعني أقوال شيخ, مثلاً شيخ الإسلامية سنجدها عند أمة السنة كلهم من جميع المذاهب كذلك لا نجد أي قول جديد مثلا عند الشيخ محمد بن عبد الوهب ونأتحد أن أحد يأتي له بقول انفرد به عن أحد من أمة المسلمين بل هو اللي قاله محمد بن عبد الوهاب قاله غيره من أمة المسلمين في بلاد كثيرة فأمة أهل السنة من المالكية رحمهم الله سنجد الإمام مالك هو إمام أهل السنة وتلاميذه رحمه الله تعالى كلهم على أهل كلهم على اعتقاد أهل السنة وفي كتاب عن منهج الإمام مالك في تقرير العقيدة وأيضا نجد نجد من العلماء كثير جدا من عمة المالكية رحمهم الله سنجد والالمقرر اللي موجود معكم على الموقع قد ينزل لكم إن شاء الله ستجد فيها أسماء أكثر من الذي أعرضهم أمامك الآن يعني عبد الملك بن ماجشون ابن أبي زيد القيرواني وهذه له مقدمة شرحت كثيرا ابن أبي زمانين ابن عبد ابن عبد البر رحمه الله له مؤلفات الكثيرة القحطاني الأندلسي صاحب النونية النونيتة موجودة الآن وهي في أزرته في كتب في كتاب أيضا وشريحت محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب كتاب ذوق البيان ابن قنام الإحسائي وهو مبارك الميلي وهو من علماء الجزائر له كتاب ممكن إن نستعرضه الآن بعد قليل وكتابه مقرر جمعية فيها أيضا سنجد من أمة الشافعية كذلك الكثير كالإمام الشافعي رحمه الله وتلاميذك البويطي والمزني إمام الأيمة ابن خزينة صاحب كتاب التوحيد وهو لما أنلف هذا الكتاب أيضا جاء شيء من الأذى وسنعرض لكم كتاب الأجري المنطي الحاكم البغوي رحمه الله والذهبي بن كثير المقريزي كات صاحب كتاب تجريد التوحيد وهو متوفى في ثمامية كلها ولا شافية أيضا سنجد الأمة تسنة من الحنفية أبو حنيثة وتلاميذ وأبو يوسف محمد بن الحسن أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة المشهورة ابن أبي العز الحنفي خير الدين الألوسي محمود شكري الألوسي محمد صديق حسن خان ونستعرض كتاب محمد بشير الهندي المعصوم الحنفي وغيرهم كثير كثير جدا لو استطعنا أن نعرضها لعلنا نستعرض بعض الأشياء من كتب أمة السنة الآن مثلا هذا كتاب تجريد التوحيد لتقي الدين المقريزي توفي, توفي عام 845 وهو من الشافعية رحمه الله كل المسائل التي قربت في التوحيد وفي الشرك كلها موجودة في هذا الكتاب سنجد هذا الكتاب أيضا وهو الدين الخالص هذا أربعة مجلدات كتاب كبير جدا الدين الخالص صديق حسن خان رحمه الله وهو, حنفي وهو كتاب عظيم جليل القدر وبعض مشايخنا هنا كان يدرسه في المساجد الكتاب في أربعة مجلدات وهو كتاب جميل حري حقيقة فيها أيضا سنجد هنا انبارا الميلي رحمه الله مالكي وهذا كتابه الشرك ومظاهره وهذا الكتاب كان مقرر رسمي للجامعة لجمعية علماء الجزائريين هذا خطاب جمعية علماء الجزائريين المسلمين الجزائريين وهو كتاب مقرر الجمعية أيضا سنجد أن هذا كتاب الشوكاني رحمه الله وهو كتاب عنوان الرسالة رسالة في وجوب توحيد الله عز وجل علامها الشوكاني رحمه الله وهذه رسالة ذكر فيها جميع المسائل التي ترد في هذا الباب لو تتبعنا كتب الأئمة القدماء المؤلفين القدماء سنجد أنهم يذكرون هذا الآن كتاب أصول الاعتقاد عند الإمام البغوي رحمه الله سنجد أن هذا الكتاب ذكر جميع مسائل الاعتقاد في ذلك مسائل الشرك والتوحيد وهو كتب لكن هذا جمعها في ذلك بل أيضا نجد مثل هذا يعني هو كان من الشيعة هو عرف الحق ولما قرأ القرآن فهو كتاب توحيد العبادة للعلامه المصلح آية الله شريعة سين هذا الكتاب وهو كتابه في ذلك وقد اشتهى يعني كتب فيها وهذه صورة المؤلف أمامك وهذا الكتاب هو مطبوع ومترجم للعربية في ذلك أنا الآن أخذنا الآن من شرق الأرض ومن غربها كلهم ألفه في الاعتقاد الصحيح سنجد مثل هذا كتاب التوحيد لابن خزيمة إمام الأئمة وهو من الشابعية رحمه الله والأذى دائما لمن دعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لابد ينال شيء من الأذى الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك بعضهم قال عن كتاب التوحيد لابن خزيمة وخزيمة توفيك متى ثلاثمية واحد بعضهم قال عن كتاب هذا كتاب التشريك وليس كتاب التوحيد فهو كتاب مشهور ومشروح في ذلك سنجد أنه كتاب يعني الاعتقاد ليس خاص في مفردات بل هذا صحيح الإمام البخاري رحمه الله سنجد كتاب في يضع عنوانه انظروا الآن ستجد كتاب وش عنوانه كتاب التوحيد كتاب, كتاب التوحيد هذه نماذج من كتب الاعتقاد عند أئمة أهل السنة أنا ذكرتها لكم بشكل وممكن تكون هذه الدورة كلها في ذكر أئمة كتب أهل السنة سنجد الكثير في ذلك بشكل كبير جدا بقي عندنا الكلام عن المقرر لكن نخشى أن وقتنا يكون قصير فعندنا بعض الرسائل أو بعض الأسئلة التي يعني مثلا عندنا بعض الأسئلة هنا لبعض الإخوة لعلنا نشير إليها فعندنا لماذا يدرس علم العقيدة من ناحية عملية عقلية بحثة ومناقشات كلامية ولا يطرح بشكل إيمان روحي يرتقي بإيمان المسلم السؤال هذا الأخ حقيقة أنه جميل سؤال الآخر يقول السلام عليكم صلاة العشاء في تونس هذا الساعة السادسة وخمسة ثلاثين دقيقة أي؟ 38 دقيقة بتوقيت الشعودية فهل أقطع الدرس للذهاب إلى المسجد أمل أولئك الدرس ثم أصلي في البيت أفيدونا بارك الله فيكم لعلك تذهب للصلاة ثم الدرس يعاد إن شاء الله في غدا صباحا في القناة العامة كما أخبرنا الأخوان وفيه إعادة أيضا على الموقع بمشيئة الله عز وجل هنا ايضا. تعريف الإجماع يتكلم في كتب الأصول وأطالوا فيه نحن نذكرها باختصار في ذلك نأخذ السؤال الأول يقول لماذا يدرس علم العقيدة من ناحية علمية عقلية بحته ومناقشات كلامية فالآن فعلا هو يدرس بهذه الطريقة لما طرح من قبل بعض أهل البدع أما أهل السنة فلما تجد الاعتقاد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا نزول الرب حديث نزول الرب ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فماذا يقول هل من سائل هل ممستغفر هل من فعلا هو فعل علم العقيدة هو إيماني كما ذكر السائل الأخ من تونس ذكرنا أنه يعاد الدرس إن شاء الله في الصباح فيها تعريف الإجماع والقياس لا القياس ليس مصدر في العقيدة لأن العقيدة واضحة والعقيدة غيبية فلا يمكن فيها القياس لا يمكن فيها القياس أما الإجماع فهو مبني على الكتاب والسنة السؤال الثالث الرابع يقول من الجزائر هل منهج الاستداء عند السلف على أحكام الفقهية ونفسها على أمور العقيدة لا يختلف أمور الفقه فيها يعني تنقسم كما تعلمون إلى قسمين القسم الأول هي العبادات والعبادات مبناها على التوقيف أما المعاملات في الأصل فيها الإباحة حتى يأتي الأمر في أنه يكون الأمر فيها على عكس ذلك فإذا هذه هي الأسئلة الآن اللي جبنا عليها نرجع الآن ومعنا دقائق يسيرة لعلنا نرجع في هذه الدقائق نشير إلى قضية أخرى أو ما هو المنهج اللي نريد نحن نسارع مع الوقت لأننا نريد طيب لعلنا في هذه الخلاصة يا إخواني نريد نضع مرجع لأن سنتكلم في المحاضرة القادمة بمشيئة الله عز وجل عن أقسام التوحيد والأدلة على ذلك يعني ليست القضية مجرد أن نقول هذه أقسام وهكذا لا نعطيك الأدلة وشاركنا في مناقشة الأدلة هل هذه الأدلة يعني تدل فعلا أم لا تدل عليه نناقشها سويا في ذلك أيضا ما هو المرجع اللي ممكن إن نستفيد منه في ذلك لعلنا نلجي إلى المحاضرة القادمة بمشيئة الله عز وجل نأخذ الآن أو نكرر القضايا التي مرت معنا في هذه المحاضرة فنجد أو نكررها بشكل سريع بمشيئة الله عز وجل حتى تكون واضحة في مصادر التلقي فنريد أن نعيدها أن مصادر التلقي أن الدين يتلقى من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع المبني عليهم مقصودنا بالإجماع كما سأل الأخونا من الجزائر ومجرد إجماع إجماع الصحابة لأن الإجماع بعد الصحابة يعني تفرق الناس في ذلك وأجمع أهل السنة على كثير من المسائل التي وقع فيها الاختلاف ما عدا هذه المصادر فهي باطلة في ذلك ولذلك مصادر كثير من أهل البدع هي الأهواء والأراء الشخصية ايضا من مصادرهم عقائد الأمم السابقة هل فعلا هذه كل مصادرهم أم أنهم يأخذون شيئا من القرآن والسنة لو كان باطلا محظا ما أحد يقبله لكنه يكون باطلا مشوبا بشيء من الحق باطل مشوب بشيء من الحق أيضا من مصادر التلقي لديهم الأخبار الموضوعة والمكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب وعلى إمة الهدى أحيانا تكذب على بعض الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى يعني مثل أحيانا يعني يكون الكذب في كتب كاملة مثل الجنيد رحمه الله من عملة السنة على اعتقاد صحيح وإن كان قد يكون روية عن بعض الآراف في مسألة تشدد في العبادة وغيرها ولبس المراقعات لكنه كان في الاعتقاد ألا السنة لكن وجدنا أنه وضع عليه ابن عربي صاحب الفصوص وضع عليه كتب في وحدة الوجود وفي غيرها لم يقلها وأحيانا الكذب يكون على بعض الأئمة حتى يسوغ له أنه ينتشر في ذلك سنجد أن منهج الاستدلال الذي أشرنا إليه حصر الدليل ومراعاة قواعد الاستدلال والاعتماد على تفسير القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وأيضا السنة بالقرآن والاعتماد على تفسير الصحابة وعدم التعارض بين العقل والنقل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك أيضا نجد أن أصحاب أهل السنة والجماعة هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يوجد الصحابة لم يختلفوا في أي مسألة من مسائل الاعتقاد الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا جميعاً لم يختلفوا في أي مسألة من مسائل الاعتقاد تناقشوا في مسائل في مسائل الفقه ومسائل الأحكام صار بينهم نقاش في كثير منها الأرض الموقوفة بقضايا الإرث وغير ذلك تناقشوا في كثير من هذه المسائل لكن مسائل الاعتقاد لم يروى عنهم لم يروى عنهم شيء من ذلك في هذا بعد ذلك لعلنا شرنا إلى أمة السنة من الشاف المالكية والشافعية والحنابلة ولعلنا بهذا نصل إلى نهاية هذا الدرس نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ونشكركم على المتابعة ونلتقي إن شاء الله في اللقاء القادم غدا الأحد بإذن الله في مثل هذا الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد